الحي طاهر حلال بالإجماع ولبن الميت نجس على الصحيح عند الإمام مالك مع أنه فيه خلاف ولبن غيره تابع ولبن غيره لبن غير العادمي تابع له فاذا كان هذا اللبن مما يؤكل لحمه فهو حلال واذا كان مما يكره اكل لحمه فهو مكروه واذا كان مما يحرم اكل لحمه فهو حرام نعم وبول وعذرة من مباح إلا المتغذية بين جسم. وبول وعذرة من مباح كذلك مباح أكل من الحيوانات من الإلعام وغيرها بوله وعذرته أي غائطه أو روثه ورشيعه هذه كلها طاهرة حلال وسبق وأنضائنا الخلاف في ذلك بين العلماء إلا المتغذية بنجس، جسم إلا الجلالة التي تتغذى من جسم فرجعها. فرجعها نجس وليس طاهرا نعم وقيء إلا المتغير عن الطعام وقيء إلا المتغير عن الطعام لأن القيء إذا لم يتغير فحكمه حكم المخاطف والبصاق هذه طائرة الحادث التي رأينا حديث ابن عباس إنما هو منزلة البصاق والمخاطف وكذلك الحادث التي رأينا في السابق الحادث السابق التي رأينا في اقتتال الصحابة على, على, على مخاطر النبي صلى الله عليه وسلم فالخابة إذن لأن القي بمنزلة المخاطر إذا لم يتغير أما إذا تغير فيصبح بمنزلة العزرة إذا غيرته المعدة يصبح بمنزلة العزرة فيأخذ الحكمان لأنه لم يتغير يبقى حكمه المخار إلا المتغير عن الطعام والصفراء وبلغم ومرارة المباح والصفراء وبلغم ومرارة مباحة كذلك الصفراء وهو السائل المنعقد الأصفر الذي يخرج من الإنسان من فم الإنسان والصفراء وبلغم والبلغم هو السائل المنعقب الذي يخرج من فم الإنسان كذلك ويكثر خروجه نعم ومرارة المباح ومرارة المباح وكذلك المرارة من المباح مرارة المباح مباحة فنقطع عليها هنا. خوفا من أن تشبه بالبول أو تشبه تشبه بغير المباح، فالمراره كذلك مباحه من المباح، ودم لم يسفح ودم لم يصفح. الدم غير المسفوح حلال بالإجماع والدليل على ذلك الإجماع على جواز ما في الدم ما في اللحم من الدم الدم غير المسوح وأما الدم المسوح فهو حرام بالإجماع كذلك هو الإقاء الله تبارك وتعالى أقيمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومسك وفأرة ومسك لأن المسك طيب والطيب ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه طاهر بل ثبت عنه الترغيب في التطيب طيب وثارته لانها تابعه له فتاخذ حكمه المسك هو ما ينعقب في الغزال الغزال تظهر فيه، تظهر فيه نتو، هذا النتوء يكبر شيئا فشيء إلى أن يصبح كالفار، وينعقد فيه المسك، ثم يسقط مع نفسه، فهذا طاهر. بريسمان. أنا سوالفاء. البعاء, البعاء الذي في مسك. وزرع بنجس. وزرع بنجس كذلك. الزرع إذا سقي بالنجس لا يضره ذلك بالاتفاق يضره ذلك بالاتفاق لأن الأرض إذا وقع عليها الماء النجس أو حتى عين النجاسة وتحولت استحالت استحالت هذه النجاسة لا تضر على ذلك لأنها استحالت عينها ولذلك ولذلك مثلا بالنسبة لأعلاف الحيوانات الحيوانات بالاتفاق يجوز أن تعطى لهم أي أن تعرفه يجوز أن تعرفه بالمتنجسة وبالنجاسات التي استحالت عينها نجاسات التي استحالت عينها وكذلك لا خلاف في جواز ري الزروع بالمياه النجسة أو التي فيها عين النجاسة لأن عينها ستستحيل بعدها بعد ذلك بسبب التراب والهواء والشمس والعلماء نصوا على أن مثلا الأشياء استحالت تأخذ حكما جديدا مثلا لو سقط خنزير في مملحة واستحال إلى ملح يصبح طاهر. ولو وجدت جاسة في مرضين من الأرض معين واستحالت إلى تراب تصبح طاهرة و إذن لهذا لهذا لا, لا, لا يتنجسوا الزرع بسقه بالنجس ولا يتنجس ببذره في مكان النجس في الأصل إلا أنه بعد أن تظهر ثمرته ما لامس الثمرة من ماء نجس يخسل عنه نعم وخمر تحجر أخلي وخمر تحجر أخلي الخمر إذا تحجر لأنه استحال فالاستحالة تقلب الأعيان والأحكام لأن الاستحالة ما معناها؟ استحالة معناها أن يتغير أول الأشياء إنما تعرف بأسمائها وأصافها فإذا تغيرت أسماؤها وأصافها استحالت أعيانها إلى أعيان أخرى وبالتالي انقطع ما بينها وبين الأصل الكلي خمر إذا تخلل أو خلل عند مالك وأما عند أحمد فلا يحل إن خلل أما إذا تخلل بنفسه فاحد وحديثه هو أنس ذكرناه الخمر وما السفن والنجس ما السفنيه من المزيره ومن المسكر وما لا يؤكلون اجزاء وما لا يؤكلون الى الوكي وغيرها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ونجى الرجيع المتعذيب والقائل المتغير وغيرها وميت غير ما ذكر ولو قمله او آدمية وميت غير ما ذكر معناها ميت غير ما ذكر سابقا سابقا ذكرنا بداية ذكرنا لا أنها حلال الآن الميتة التي لم يذكر نجسة ولو, ولو, قملة. ولو قملة ولو كانت جيفة قملة أو كانت آدمية ولو كانت آدمية ولو طبعا يشار بها إلى خلاف المثل معناها من المثل إلى خلاف بين المسلمين وكذلك بالنسبة للآدمي وهو سيقول والأظهر والأظهر طهارة والأظهر ذاته هو الآدمي الأظهر الذي اختاره ابن رشد الذي اختاره ابن رشد من الخلاف بين المسلمين في هذه القضية هو طهارة الآدمي وهو الصحيح. بحديث حذيفة عند مسلم المسلم لا ينجس وحديث أبي عرارة عند الشيخان المسلم لا ينجس وحديث أبي عباس كذلك عند البخار المسلم لا ينجس حيا ولا ميت نعم نحن أقوله يعني القملة إذا ماتت أنا جي شفتوا جي فتوى ماذا لم يدري بلاه كيف إنما نتكلم عن ما ما دورية عن ما إذا دريتها إنك قد تدريها هي قملا صغيرة لكن أن الصواد هذا بالنسبة للقملة هناك نوع هناك الصواد الصواد نعفيران صواد نعفيران لكن القملة جيفتها نجسها نعم بدل إذا قتلتها على وفرة تغسله وضرك بعدها نعم والأظهار طهارته وما بين من حي وميت من وما بين من حي وما بين من حي وميت قطع عن الحي والميت قطع عن الحي والأصل فيه حديثه بواقن إليه عن الميتين لأنهم من ميتة من قرنين وظيفين وظفرين وقص بريش وجلد ولودب نعم ما قطع من حي من عظم وقرن من عظم وقرن ومن قرن وظيفين وعظم من قرن وظيفا وظيف وظيف. الظلف بالنظ الظلف ل الظلفه للبقرة نعم أه؟ لا لا اضلف اضلفه للابله يقولون قطع من حي وميت من قرن وظيف وعظم وظفر وعاج وقصب ريش عاجين ولو إذن ما قطع من المكنه والدينهم وميتي من قرن ومن ظلف ومن عظم ومن الظفر هو للإبل الظفر هو للإبل والحافر للفرس والظلف للبقر ايوه ظفر العدم، الظفر اللي كذلك لكن يعني هذا نجس، أه؟ نجس، بالنسبه لي ما قطع منه، ما قطع منه وهو حي، على هذا القول، على هذا القول، يعني بالنسبة لي حديث حديث حديث حديث رأينا حديث حديث عبد حد الله بن زيد زي صاحب العلم عند أبي داوود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزع الله فرعون على الناس، الملا أن الله أقطعه، ها على على قول لكن هنا نحن قلنا أن المستلفين خلاف، أن بعض العلماء قال بأن الميت كلها وما قطع من الحي كله لجس ولكن بعضهم قاس الظفر ضفر والقرن وهذه الظفر خاصة الضفر خاصة قطع على الشعر قطع على الشعر والفر خاصة الظفر والظلف خاصة قطع على الشعر الشعر داخلة في أنه إلى قطعة من الإنسان أو من الحيوان وهو حي ف. على الصحيح هي أنه طاهر نعم. لا لا ليس هناك دليل على الخصوصية خصوصية لا بد من دليل. أي نعم. قال لكن هذا هو الشهير في المذهب الشهير في المذهب أن الضيف قرن والضيف والظلف للإبل والعاء و... والحافر للفرس والعون والظهر للإنسان وعاجم والعاج والعاج ل للفيد سن الفيد هو الصبيريش والقطبيريش ل للديكة والطيور ايوه وجلد وجلد, ولو وجلد من ميتته نعم هذه كلها نجاسته اذا قطعت من ميتة. حتى الجلد حتى الجلد على حلق على هذا الى ارجاء لبدايه الفقره نعم وما ابين من حي وميت قرن وظيف وعظم وظفر وعاج وقصب ريش وجلد ونوضب. نعم هذه الأشياء إذا قطعت من الحي أو قطعت من الميت المشهور والله في المذهب أنها نجسة والث يقيد لك بعضها و في المذهب لم يستهني إلا الصوفة والوذرة والشعر والصوف، والوذر، والشعر. زغل نعم. إيه نعم. الزغل والشعر والوذر والصوف. فقط. هذه التي استثنى في المدى. ولكن هذه الأشياء منها ما هو منها ما فيه خلاف في المدى. منها العو في خلاف في المدى. والظهر في خلاف في المدى. العظم والقرن والظفر والظلف والجلد هذه فيها خلافه في المعنى والمشهور هو ما أرده ما أرده خليبا ورخص فيه مطلقا ورخص فيه أي جلد مطلقا رخص فيه مطلقا معناها قيل بجواج استعماله مطلقا للحاجب صلاه مطلقه هو الجلد اللي هو جلد الميت جلد الميت والمذاهب العلماء فيه سبعه المذهب الاول ان جلد الميته يطهر بالجباغ ويحل الا جلد الكلب والخنزير وهذا هو مذهب الشافعي وجناعته من الولد و الثاني أن جلد الميتة نجس و أصحاب هذا المذهب الأول طبعا احتجوا بأحاديث طهار جلد الميت بالاتباع و المذهب الثاني احتجوا بأحاديث النسخ وهي حديث عبد الله بن عكيم أوكي حديث عبد الله بن عكيم عند الخمسة قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نبتيع من الميتة بجلد ولا ببإهاب ولا ببإهاب ولا عصب بإهاب ولا عصب حديث عند الخمسة وكذلك حديث عبد الله بن عكيم عند الدارقطني أنت الدارقطني وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة إذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا إهاب الحديث الأول فيه كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشعر قبل موته بشعر فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا إهاب بب بإهاب العصا والحديث الثالث أيضا عند البخاري في تاريخه من طريق عبد الله بن وقيم قال حدثنا مشخة من مش جهين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه لا تتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصر هذه الحديث قال أصحاب هذا المثل الثاني أنها ناسخة في أحاديث مهارة الجلد بالدباء وهذا هو مذهب احمد وجماعة من فلم والشهير مذهب احمد وجماعة من فلم المذهب الثالث أن ميتة ما لحمه يطهر جلده بالدباء وما لا يأكل لحمه لا يطهر جلده وهذا مذهب المذهب الرابع أن الجلود تظهر بالدباب إلا جلد الخنز إلا جلد الخنزير وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وجماعة من العلماء والمذهب الخامس أن الجلد يظهر يص يص يصيح يصيح استعماله في المائعات فقط دون في اليابس فقط دون الماء فلا يطهر بالكلية وإنما يصح استعماله في اليابس دون الماء وهذا هو الشهير عن الإمام مالك وأصحابه المذهب الخامس النهر السادس أن الجلد يطهر بالدباغ مطلقا, مطلقا سواء كان جلد كلب أو خنزير أو غيرهم والمنهج السابع وهو منهج داوود الظاهر وش معه العلم. السابع أن الجلدة طاهر ولو لم يذبل وهذا المنهج بئي هو يعني سهل وعندهم هو حديث ميمونة حديث ميعباث عند البخاري وغيره الذي لم يذكر فيه الدق. عندما قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اتفعتم لا أخذتم إهابها اتفعتم قالوا إنها ميتة فقال إنما أحرم أكله وأصحح المذاهب هو منهج دعوة الله يوم القيامة أن الجلد يظهر بالدباقة عموما أولا بصحة الأحاديث وكافةها فرؤية فيه خمسة عشر رأى فيه خمسة حديث رؤية فيه طعارة الدباقة بالجود من أحدى النعمات التي رعينا من أحاديث عائشة التي رأينا، وأحاديث بيمون، ومنها أحاديث أنس، وهذا ثلاث أحاديث فيه، ومنها حديث ح حديثة أم سلم، أم سلم، و فيه روى فيها عن جابر وعن المغيرة، وعن وعن أبو وعن أبو وعن أبي امام، وعن ثابت. إذا لصحة الأحاديث وكافية. الوجه الثاني لصحة هذا المذهب أن حديث عبد الله بن أُوكي كلها لا تصل أتسرح النسخ لماذا؟ لأنها أولاً لأن عبد الله بن أُوكي لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مسلم ثم هو رواه عبد الرحمن بن عبيد الله وهذا لم يلقاه فالحديث إذا منقطع ثم الحديث مضطرب في إسناده لأنه قال مرة عمشخت من جوينه وقال مرة كتب إلى جوينه وقال مرة كتب إلى ثم هو مضطرب في مثنه لأنه قال مرة قبل وفاته بشهر وقال مرة قبل وفاته بشهرين وقال مرة بأربعةين وقال مرة بثلاثة ب قال مرة بثلاثة أيام إذا حديث ححديث هذه الآية موقايم لا تصلح للنسخ ولهذا أصح المذاهب هو مذهب داود الله عليه وملتبعه نعم. شيخ ال شذ شذ الميتة شذ الميتة أما شذ المذبوح فهذا الأخلاقية أخلاقية طاهرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند أبي داودة أنه مر بشات القدل بحد فدحس بيده إلى أنبلغ تلمنكب ربتكم طاهرة لما أدخل بهذا أين أعلم لما مس الجد بيده أين نعم. ورخص فيه مطلقا إلا من خنزير بعد ذبغيه في يابس وما نعم ورخص به فيه مطلقا إلا من خنزير إلا من خنسير عند الإمام مالك إذن يوافق هذه الرواية يوافق هذا بحنيفة إلا من خنسير وهذا يختص به مالك وهو أنه يرحص فيه بليابس في الماء فالماء واليابس فيه سوعة فالماء واليابس فيه سوعة وطهره بالدقاء رأيوا كفكبين منهم أشلاء من أهل المذهب نعم إذن إذن يرخص فيه في هذي وفي الميتة في الماء وفي اليابس أنتش تجعله هو قربته وأنتش على فيه هذاس ما أنتش على فيه زيتنا وأنتش على فيه ماء عن من غير الماء فلا يجوز عند الإمام المال في هذه الحالة نعم. والخنزير فيه مطلقا الا من الخنزير الا من الخنزير طبعا الخنزير نجس يشدوه لا يطهر لا يطهر هي عند الامام مالك لا يطهر وعند عند جماعه من الائمه عند مالك انه لا يطهر بالدباء وعند ابي عند حنيفه انه لا يطهر بالدباء وعند الشافعي انه لا يطهر بالدباء وعند احمد انه لا يطهر في قال الله وفيها كراهه العاج وفيها أي في المدونة في المدونة أن العاج مكروه أن العاج مكروه وليس حرام ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في البيهقي أنه كان يمتشط بمشط من عاج فلهذا الصحيح عدم كراهته أي نعم. والتوقف في الكيمخت؟ والتوقف في الكيمخت؟ وزير مدونة أن مالك أن مالك التوقف في الكيمخت والكيمخت هو شلب الحمار أو البغني أو الخائن توقف فيه أي لا مفتيجي؟ لا. ومني ومدي وودي وقيح وصديد ورطوبة فرج نعم ومني ومني, ومني واختلف اختلف العلماء فيه مالك الصحيح مالك في مذهب مالك المني نجس والعلماء اختلفوا فيه وفي ثلاث مذاهب في ثلاثة مذاهب المذهب الأول هو أنه نجس وهذا ذهب إليه مالك وجماعة من العلماء وذهب إليه بحنيفته له بإلهه وحنيفته ولكن قال إنه يطهر إذا كان يابسا بالحق والفق ويطهر إذا كان مبلولا بالغسل والمذهب الثاني هو مذهب الشافعي وأحمد وجماعة من وقالوا بطهارة المني قالوا بطهارة المني أما المذهب الأول فحجته حجة أصحابه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أقصرهم منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبوا إلى الصلاة وإنا وقع الماء وإنا الهرب وقع الماء وإنا وقع الماء عليه والمذهب الثاني تدلوا بالعديد الكثيرة الثاني اللي هو مذهب مذهب أبي حامد الشافعي وأحمد أنه طاهر تدلوا بالعديد الكثيرة دل على طاعته. والتي فيها أنه لم يغسرهم من ثوبه وإنما فركه وحكه أسلته أي المذهب الثالث وهما اختاره الشوكان يذهب إليه طائفة من العلماء أنه نجسه ولكنه يطهر بأي واحد من الأشياء التي وردت كالحك والفاك والمسح والغسل والصحيح أنه طاهر الدالة على طهارته التي رأينا ثانيا أن حديث الأخرى التي استدل به من قالوا بنجاسته غايتها أنها فعل والفعل لا يدل على أكثر من الجواب ولا خلاف في جواز ازاله الطيب وهو شعر على طهارته ولا خلاف في جواز إزالة المخاقئ أو اللعاب أو ما مجمعون على طهارته فإزالته من الثوب لا تدل على المجال لأنه لا خلاف في جواز إزالة الطائر عن الثوب خصوصا إذا كان قدر والسبب الثاني في قوة هذا المذهب هو أنه اليق بي بي لأنه أليق بكرامة الإنسان لأنه هذا لأنني منه خلق الإنسان منه نشأ الإنسان فالأليق بكرامة الإنسان أن يكون طاهرا وخصوصا الأنبياء والصديقين والسهداء والصالح فالأليق بهم أن يكون طاهرا أليق بكرامته ولهذا فالراشح طاهرته نعم مني قال ثم قال ومني ومذي ومذي ومجمع على على نشاسته المذي مجمع على نشاسته نعم وودي وودي كذلك ومجمع على نشاسته والمذي المني هو الخارج عند الذكر هذا والمذي هو عند الانثى الصغرى والودي هو خارجه قطرات التي تخرج بعد البول نعم المني هو السائل المني هو السائل السائل الذي يخرج عند اللبث الكبرى والسائل اللذيج أبيض رائحة وكراحة في الطلع وأما المني هو سائل ابيض رقيق وأما الودي فهو قطرات من الماء كخرسات العقد تخرج بعد البول نعم وقع كذلك آآ لانه آآ لانه ناشئ عن الدم والدم نجس نعم نجس عاش من ودي لا خلاف نجاس قيح قيح قيح قيح قيح قيح قيح قيح قيح ناشئ عنه قيح قيح القيح والصديد يذكر فيهم ما, ما في الدم الدم الصحيح عند جمهور العلماء أنو نجس ولكن ذهب طائفة من العلماء إلى أن النجسة منه فقط الدم المصفوح ودم الحيض وأما الدماء الأخرى ليست نجسَة وتسدلوا بأن صحابة كانوا يصلون في شراحاتهم كانوا يصلون والسيوف وثبات خاف النجس ما في حديث حديث صحيح نعم مش إنه صلى ورميه نعم, نعم. ولكن جمهور العلماء أنه نجس وهو الفرج ولكن فقط منه كذلك عند مالك نجساتون هو مثل بشمار لماوش ووحنيف عنده هو أنها طاهرة لأنه لأن مالك هي واضح أنها طوبة الفرجي كابولي صاحبة, الفرج صاحبه وبعضهم طاهرة مثله لأن بعضهم بعض بعض المالكين عندهم أنها طاهرة طوبة الفرجي كابولي صاحبها وبعضهم طاهرة لأن اللي قالوا بنجاستها أنها تابعة من البول أنها جزء من البول واللي قالوا بطهارتها أنه يعسر التحرز منه لا ودم مسفوح والدم المسفوح كذلك لو سمك الوضوء اا الدم المسفوح بالإجماع أنه نجس إلا أن دم السمك مختلف فيه مختلف فيه في المذهب في مذهب مالك وفي مذهب غيره كذلك والصحيح عند الجمهور أنه طاهر أن دم السمك طاهر لأن البحر ما فيه طاهر والزوبه والزوبه البعض الصحيح أنه طاهر لما يتسلى ذبابة طاهرة من الصحدي؟ لا. دم طاهر. دم هو طاهر على الصحيح على الطحير. ولكن آه ولكن آه فيه خلاف. لذلك قالوا ذبابة. معناه دم الذبابة نجس. إذا كفر لأن وودملا قال هنا إنه نجس. الذين قالوا من شاستين قالوا إنه حامل جدًا. ولا يعنون به الدم الذاتي له الدم الذي يقع على الثوب منهم حامل له ولكن هذا يحتاج إلى تحقيق قدر الصحيح أنه ليس حامل للدم أنه إذا مات يلطخ الثيابه ويلطخ الزياب بدمه مم. نعم وسوداء وسوداء وسوداء كذلك وهو ما يخرج من الفم الذي المنعقد الذي يخرج من الفم أسود هذا نجس لأنه قجرة الماء كالقئ. ورا مادو ورا مادو ورا مادو ورا مادو نجيسين ودخان ودخان كذلك إجزاء النجس كرمادي وكدخاني إن إجزاء من النجس. وإلا أن أثار الدخان القليل نعظون عنه نعم وبول وعيرة من آدمي ومحرم ومخار وبول وعيرة من آدمي البول والعيرة من الآدمي مجمع مجمع على نجاستهم بول الآدمي وعيرته مجمع على نجاستهم مجمع على نجاستهم وبقولون علاقات من ادميه ومحرمين ومكروه. ومحرمين ومكروه. كذلك بول المحرم ومن الحيوانات محرم وبول من الحيوانات مكروه غير قول وعذره من ادمي ومحرم ومكروه وبول من ومكروه. نعم, نعم. وينجس كثير طعام مائع بنجس قل كجامل من وينجس كثير طعام مائع بنجس قل بنجس قل معناها إذا وقع النجس القليل في الطعام المائع ينجس به إذا وقعت قطرة من البول في قدرة من الطعام فتنجس وهذا على قول ولما اختلفوا فيها جماعة من العلماء ذهبت إلى أن الطعام المائع ينجس بالنجاسة قليلها وكثيرها وطائفة من العلماء قالت الطعام المائع كالمائع لا ينجس بالنجاسة إلا إذا غيرها أيضا وينجس كثير طعام مائع بنجس قل كجامد أم كنس ريان كجامد أم كنس ريان معناها الجامد إذا وقعت فيه النجاسة وأمكن سريانها معناها سرت فيه ينجس كله أما إلا أن تسري فيه ينزح في كما في حديث صحيح في قضية الفاقر وإلا فبحسبه وإلا بحسبه لا ينزح بحسب النجاسة إلا بأن لم تسري فيه لم تسري النجاسة في الجامد كله فينزح منه بحسب بحسبها بحسب النجسة ولا يطهر زيت خولطة ولحم طبي خولطة. ولا يطهر زيت خولطة. الزيت الذي خالطته النجاسة لا يطهر لأنه يصعب أن تزال عنه النجاسة. وهذا طبعا إذا لم تزالت محله إذا لم تزالت. أما إذا زالت بالكلي بحيث لم تبقى لم لم لم لم استحال الزيت إلى شيء آخر. فإنه يطهر لكن إذا لم يستحي ما دام زيتا وقعت في النجاسة فإنها ووخلقته فإن فإنها يجسها شكله كان نعم ولحم ولحم طبيخ وزيتون ملية ولحم طبيخ في النجاسة لحم إذا طبخ في النجاسة أيضا لا, لا يطهر يطر لأنه لأن النجاسة سرت فيه وزيتون ملية والزيتون إذا ملية في كذلك لا يطهر إذا طبخها في النجس طبخها في الشيء نجس ملحة بيه حبات زيتون إذا طبخت في ماء نجس لا تجس وبعدها تطهر بعد ذلك وبيض صلق بنجس البيض كذلك إذا طبخها صلق البيض يعني طبخه في ماء إذا ما كان الماء نجس لا يطهر بعد ذلك نعم بغوص. بغواص بغوا بغواص كذلك فالآلة الفخار إذا كان النجس يغوص نجس من المواد التي تتسرب إلى مسام هذا الإناء هذا الإناء الفخار بحيث تسري فيه كله فإنه لا يطور بعد ذلك هذا الإناء أما إذا كان هذا الإناء مثلا مغشا بحيث لا تسري إليه النجاسة فإنه يطور نعم إذا الفخار إذا الفخار؟ نعم في شيء نجس ما يعكر. نعم إذا إذا إذا إذا ثرى إذا إجزاءه إذا طول بعد ذلك مخالطة هو مخالطة. ولو غسل ولو غسله لأنه داخل في إجزاءه لو سأ إلى إجزاءه لكن إذا لم يس في الفخار مثلا بأن كان الفخار مثلا مغشى بمادة معينة ي فقط نعم. وذا الفخار. عند صنعه يصنع جزء من الجسد لا لاطورون لا ايذا وين تفاعل او وين وين وينقع لا لا, لا, لا, لا نعم وينتفع وينتفع بمتنجس لا نجس في غير المسجد وآدم وينتفع بمتنجس لا نجس النجاسة عن النجاسة لا ينتفع به وأما النجس أي إذا يخلط نجاسة فيينتفع به في غير الأدمي والمساجد في غير آدمي والمساجد بالمتنجس ينتفع فيما عدا لواقل آدمي والمساجد اللواقع آدمي والمستاجد لا ينتفعوا بينه فيها فيه أما مع ذلك ككزوجي وكالحيوانات وكالعادات إذا ينتفعون نعم بالنسبة لهذا الزيت يعني مو قليل الصبر نعم تمام أين عم لكن ليس في المسجد ولا ليت في المسجد ولا يصلي بلباس كافي في خنافس جيم ولا يصلى ولا يصلى بلباس كافر لخلاف نفسه كافروا لا يصلى بلباسه لأنه لا يتقل النجاسة لأنه لا يتضحى لا يتقل النجاسة بذيابه هو نجسده فلا يصلى بها لو ك... مثلا لبس الثوب قبل أن يقسل أثواب... أثواب هذه اللي تعرض بعد أن يرميها الآن الأوروبيون بعد أن استعملها هاي لا تستعمل إلا بعد غسلها بعد غسلها لأنهم لبسوها وهم أنجاس ولا توقر النجاس ولكن الناس شو على ما يصنعونه من الثياب لا يحتاج إلى تطهير هذا طاهر ولا بما ينام فيه مصل الآخر ولا بما ينام فيه مصل الآخر المصل الآخر معناها الثوب ثوب النوم لبسه المتفضي أي ذوبانه هل لا لا لا يصلي فيه إلا صاحبه الذي على وحده أما غيره فلا يصلي فيه لأن الغالب فيه أنه يكمل نعم إذا بالنسب ولا ولا يصلى بليباس كفن أما اللبس ها؟ ولا يصلى بليباس كفن أي نعم لأنه خصم الصلاة ولا لا, لا يصلى به فقط وأما, وأما هو لا ينشث الجسم إذا لبسته ولا بما ينام فيه مصل آخر ولا بثياب غير مصل إلا كرسه ولا بثياب غير مصل إلا كرسه الإنسان الذي لا يصلي الكافر الذي لا يصلي سواء كان كهره عن ردة أو كان أو حتى كأو أو حتى الصبي الذي لم يبلو الذي لم يجب عليه الصلاة هؤلاء كلهم ثيابهم لا يصلبها إلا إلا الثياب التي تجعل على راتي خاصة لأنها لا تتعرض لا تتعرض للنجاسة ثياب التي تجعلوا على رات كقول الثوّة كلينا نعم ولا بمحادي فص غير عالٍ نعم والذي يحادي الثوب الداخلي والداخل كالتبان كالسروال الذي يحالي فارج فر... لا يصلى به إلا إذا كان لعالم عالم بأحكام الطهارة متبع للنبي صلى الله عليه وسلم نعم لأنه إذا كان عالم بأحكام الطهارة ومتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فذوبه سيكون طهر أما إذا لم يكون كذلك فالغالب فيه أنه سيكون طهر وحرم السعمال وذكري المحلاء وحرم استعمال ذلك المحرف محر محل وهذا مجمع عليه هذاني حلال لإناث أمتي حرام على ذكوره لأور نعم إذا أبي فضة نعم ولو منطقة وأنا حرب كل المصحف وسائره نعم ولو منطقة ولو كان خلو طبعا إلى خلاف المذهبين أنا المنطقة المنطقة التي يتمنطق بها أي يا بها وسطه يعقدها في وسطه هذه لا يجوز أن تحلى بالذهب ولا بالفضة وأآلة حرب وأآلة ح ولو من طاقة حرب وكذلك أآلة الحرب كالسيف وك كلمد فعي لا يجوز أن تحلى بالذهب والفضة وك العصا إذا كنت تقاتل بالعصا وحتى وحتالوا أنت كنت قاتل بها عصالات وحلاب لا يجوز تحريمها بالزواج نعم هل هل لهذا أي شيخان؟ هل يعني أم, أم ما بالنسبة لي تخصيص هذا ورد فيه حديث صحيح حديث حديث فيها صحيح حديث شيخين في قضية تحريم تحريم الذهب يرفضه على الذكور و لأن لأن على كل حال هذه الأشياء لأنهم باب التعبد الأصل فيها هو الاتباع فقط نعم سموطع للتعليم ولكن الرجل الرجل الأليق به الأليق به هو الاتصاف الأليق به هو التجمر بأوصاف الرجولة لا, لا, لا, لا, لا بالحلي ونحوه والمرأة الأليق بها هو التجمل بهذه الأشياء نعم وأيضا الله تبارك وتعالى جعل جعل من الأشياء جعل أشياء معينة خاطة بالمرأة وإشاء معينة خاصة بالرجل ومن الحكمة تجي ذلك التمييز بين الرجل والأنثى ولهذا أرسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال والنساء والمتشبهات من النساء والرجل لكل منهما حبيضه خصوصي نعم. نعم ولو منطقة وآلة حرب إلا المصحف والسيف ولو منطقه او حرب ولو منطقه وهاله حرب إلا المصحف والسيف المصحف يجوز ان يحلى بالذهب والفضه في كسوه او في كتابة صوره تعليما له تعليما له لان, لأن المصحف ليس للذكر وليس للون وإنما هو كلام الله تبارك وتعالى وعلم بذلك والسيف كذلك ارهابا للعدو يجوز ان يجعل شيء من فضتي في مقضيه إرهاب العالم. إذا نصنا من وآل تحار. أي نعم. وبالنسبة المصحف، الثين نصه من آل تحار. والأنف، والأنف، يوجد رابط الأنفي مطلقا بالذهب الفضة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب تعالى الإثم في ذلك بالأنوبيين. ورقصين من مطلق. ورقصين من مطلق ذلك. وأي وجه جزء من إسالم. ربط أي جزء من أجزاء البدن يجوز بالذهب والفضة. كليتاً كارد أو كبيداً أو أذولاً أو مفصل أو مفصل أو سن أو أي جزء من أجزاء البدن. مم. لأن ذهب الفضة لا يتغير عنه، وهو ما أليق بالربط بالنسبة للجسم. لا يتنازل، لا يتغير. مم. نعم. وخاتم الفضة لا ما بعذبه ذهب ولو قل. نعم، خاتم الفضة لا ما بعذبه ذهب. خاتم الفضة ماذا بثها؟ فمن جواد ذلك ما عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم بالفضل حديث أنس وأنه أجاد ذلك لصحابة رضوان الله عليهم وأما خاتم الذهب فقد تختم كما في صحيح البخاري بخاتم من الذهب ولكنه رماه البخاري. كما البخاري أيضا فرم الناس خواتمه من الذهب ولم يتختم بعد ذهاب الذهب فتخطوه بالذهب ومسوه ومجمعا على حرمتي نعم بالفضاء متنقل على الجواسيس. شيخنا وربط السن المطلقة. سواء كان بالذهب أو بالفضة. يعني سواء ربط أو, أو, أو شيء. حتى نعم. لو وضعت السنه كاملة من الذهب أو الفضة. لا, لا يعني. يعني. نعم. وإناء نقض لا يجوز. إناء نقض لا يجوز استعماله إناء نقض لا يجوز يحرم إناء واستعماله هو إن لم رات النقد واستعمالها ووو النساء لا تجوز والأصل في ذلك الأحاديث التي رأينا الأحاديث التي رأينا في تحريم استعمال أوان الذهب الطهارة فيهما والطهارة فيما في كذلك هو الأحاديث نصت نصت على حرمة الإثيوش الأحاديث ذكرناها. ولكن قاتل الجمهور عليها الطهارة والاستعمال المطلق قاسى قاسوا عليها قاتل الجمهور عليها الطهارة والاستعمال المطلق وإنما داود ظاهري فقال فقال إنه يحرم فقط الشرب فيها ولاكن وما عدا ذلك من ولاجوز الاستعمال يجوز ولكن الصحيح هو ما ذبحه لأنهم عدلوا ذلك بعندتي وشيء وهي أن هذه الأواني استعمالها بالنسبة للأغنية يسرفهم من شهده ويكسو قلوبه قرائمه، ولهذا ذهب الشافعي إلى أنه حتى يحرم استعمال معادل نبيس الأخرى لأنها توجد في وفي المغشى والمموه. والمضبب ودلحلقة وإناء الجوهر قولان نعم وفي المغشعة والمضبب وللحلقة والمموه وللحلقة قولان قولان يا عمال في المضبب الذي فيه ضبة من فضه أو ذهب الضبة معناها الضبة معناها ربط خفيف جدا ربط لكسر, لكسر خفيف كالسلك الرقيق نعم طب في المغشى المغشى هذا اللي يغشها ب ب مثلا هو ذاته مثلا هو لاته معدن نعم هو ذاته معدن لكنه غشية بفضة مثلا ظاهره فضة ولكن حقيقته معدن آخر او خشب أو ذلك وفي المغشى نعم هو في المغشى و والمضبب والموهى الموهى الموهى هذا الذي ظاهره أنه فضة ولكن حقيقته أنه ليس فضة فيه ماء أو الفضة يعلوه ماء الفضة النعم المغشى معناها الذي في داخله غليط عليك المغشى الذي في داخله فضة والموهى هو الذي في ظاهره عن النواير هو أنه في الضوء ليس ليس في الظلام. مثلاً واعر لأنه ماء هو فقط. صب عليه ما هو في نعم. المضب بوزي الحلقة. وزي الحلقة معناها ما كان فيه حلقة من في نعم. وإناء جوهر. وإناء جوهر. إناء جوهر. جوهر معناه المعادل النفيس. هذه فيها قولاً. قولاً عمري. والمبادئ فيها ثلاثة. بذل أبو الحرمة مطلقًا قليلها وكثيرها هذه الأشياء جميعًا. هذا هو بذل أبو الشافي، وهو رواية عن وهو جاء مثل جميع العلماء، وهو رواية عن مالك. المذهب الثاني هو أنها هذه الأشياء اللي هي المضبب والمعشب والمموه والحالقة أنها تجوز لأنها تابعة. هذا هو بذل أبو أبي حنيفة. وهو ابتوائه انا لانها لأنها تابعة تتابع لي ان الحكمه للاغلب وهي قليله واستدلوا و... و... في في ذلك بحديثي بحديث انس عند البخاري كما راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكساق قد اقلحه فجعل في اتخذ مكانه مكانه بسفيره الرسول المذهب الثالث وهو أصح المذاهب أنها إذا كانت قليلة واحتج لها تجود وإذا كانت قليلة ولم لها اختل شط من هذا الشطين تجود وهو مذهب الإمام الأحده في أشهر الروايات نعم إن أي جوهر خونان وجاز المرأة المبسوط مطلقة وَجَازَ لِلْمَرَأَةِ إِذْ مَلْبُوثُ مُضْرَقًا عنها المرأة يجوز لها أن تلبس ما شاءت من الحلي والجواهر والذهب والفضة ما لم تسرف من الإسراف يجوز للجمال نعم نعم ولو نعلم ولو نعلم ولو أن تلبس نعلم للذهب والفضة والإسراف حسب حال الإسلام الإسراف حسب حال الإسلام يكون شيء وإسراف في حق شخص وقالوا اصابه حق شخص نعم ولو نعلم لا كسيريد نعم لا كسيريد لا كسيريد ولو نعلم ولو نعلم ولو طبعا الى خلاف المذهبي لان النعل خالف فيه البعض لأن النعل من باب السماء وليس من باب اللبس قالوا النعل من باب وليس من باب اللبس. هذه إذا أشرب فيها أنا يتجه. لا فيها. لا أشرب فيها أنا يلبس؟ فقط. أيوة. هم... لا كسرير. لا كسرير لأنه لا يلبس. سرير إنه لا لا أن سرير من ولا السرير. فصل. هل ازاله النجاسة عن ثوب مصلي ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنه او واجبه ان ذكر وقدر هل النجاسة عن ثوب مصلي ولو طرف عمامته وبدنه لا طرف حصيره سنة أو واجبة هنا ذكر الخلاف. الفصل. ما الفصل. الفصل؟ الفصل. نعم الفصل, كلمة الفصل معناها الكلام الفصل أصلا من فصل يفصل فصل فصل الشيء عن الشيء معناها عزله عن والفصل تأتي لبيان جملة من المعاني مختلفه عما قبلها فالتاليف عاده يقسم إلى ابواب والابواب تقسم إلى فصول والفصول تقسم إلى مثائد عند المتقدم وما عند المحددين او عند بعض المعاصرين فالكتاب عادة يقسم إلى أبواب والأبواب تقسم إلى حصول والحصول تقسم إلى مباحث والمباحث تقسم إلى مساء مطالب نعم ومطالب كذلك نعم هل إثالة النجاسة عن ثم المصلي هل إثالة هو هنا سيدكر خير اختلافه؟ خلال اختلاف العلماء في ذلك اختلاف العلماء في هذه المسألة فذكر أن, ان أنه في مذهب الإمام المالك اختلف اختلف في إزالة النجاسة وإزالة النجاسة تكون عن الثوب ولو طرفه وتكون عن بدني مصلي وتكون عن مكانه لا عن طرف الحصيري فطرف الحصيري يمكن أن يكون مثلاً حصير معين متنجساً طرفه وتصلي على طرفه الآخر الطاهر فلا يشترط في صلاتك عليه أن تطهر طرفه البعيد عنك تطهر طرفه البعيد عنك ولهذا قال ذكر الخلافه والمشهور أنها واشفته ولهذا كل الأحكام التي ستتنا فيما بعد ذلك مركبة على وجوب إزارة النجازة. وهناك قول أنها سنة والقول الذي قال بسنيتها أما وجوب إزارتها فدلت عليه الآيات ودلت عليه الأحاديث الصحيحة وأما, وأما سنيته فيدل له حديث الشيخين في قصة وضع المسركين سلا جزور على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقطع صلاته حتى أتت فاطمة رضي الله عنها